بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم خافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يسبحون بحمد ربهم ويؤللون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع كل شيء رحمته علما فغفر للذين تابوا فغفر للذين تابوا والتابع سبيلك رقيم عذاب الكهيم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 وَمَن تَقَصَّى آتِيَ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَلَكُمْ أَنفُسُكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْثُرُونَ قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وأحبه كفرتم. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعْ عِبَادَ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يَنقُرُّ حُمَّ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَهُمْ مَا اتَّقُوا يَوْمَهُمْ يوم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ الْمُلْكُ الْأَمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ قَهَّارٌ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 أولن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآفارا في الأرض فأخذهم الله, فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفر فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وقال فرعون ذوني أقتل موسى واليد وربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم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 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا أَقُومٌ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يوم الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ وَحِيُّهُ عَادٌ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُعْلَمُ مُدَبِّرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ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 يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَ إلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ فَتَوْحَهُ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَتَٰرِكًا فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَقَالُوا مَالِ ٱتَّخَذْتُمۡ إِلَٰهٗا مَّا لَيْسَ لي بِهِۦ عِلْمٗا وَلَا ٱلْأَبَوَٰنِ وَلَا ٱلۡمُصَّٰفَّٰتِ وَلَا ٱلۡجِبَالِ وَلَا ٱلشَّجَرِ وَلَا ٱلۡأَرۡضِ وَلَا ٱلرَّبِّ ٱلۡغَفَّارِ ٱلَّذِي وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّا مِنَ الْمُشْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة دهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولمتك تأتيكم رسلكم بالبينات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 اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبرك إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهن في صدورهم إن في صدورهم إلاك بهم ما هم ببالغين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 ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا آتية إلا قريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم باخرين الله الذي دعا لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مرصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا في آيات الله يجحدون Allah الذي جعل لكم الأرض قراره والسماء بناءه وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم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 لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من مبفثة ثم من علاقة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلؤ أشدكم ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شيوخا ومنكم من يتوافى من قبل ولتبلغ أجله سماه ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويحيي فَإِذَا قَضَى الْرَّفَعَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلٌّ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 فَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا من قَبْلَكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَمْ نَقْصَصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 ويرى آياته فأي آيات الله تُنكرون أَفَلَيَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ طَبِلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُمْ وَأَثَارَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَمَا أَوْمَأَ عَنْهُنَّ فَمَا أَغْلَأْ عَنْهُنَّ كَانُوا يَكْسِبُونَ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عادهم فرحوا بما عادهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.